126. نبعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا 127. نحن نقص عليك نباهم بالحق 128. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى 129. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا يا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه 124. لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قون اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن في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 لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا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 فقال ابن علي بنيان ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذا عليهم مسجدا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 119. ولا تستفت فيهم منهم أحدا 110. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا 111. إلا أن يشاء الله 112. واذكر ربك إذا نسيث وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا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 كِتَاب رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَذَا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 111. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 112. واتبع هواه وكان أمره فرطا 113. وقلي حق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 114. إنا أعتدنا للظهر بايهم سرادقغا وان يستغيثوا يغاثوا بما ان كلمه كالمهل كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ان الذين من الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات تجري من تحتهم تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثياب خضر من 113. من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا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 فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر كمالا انا اكثر منك مالا واعز نفر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائما إِلَى رَبِّي لَا أَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْ هَامٍ قَلْبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ من 121. ثم سواك رجلا 122. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا 123. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله 124. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا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 وَأُحيطَ بثمره فأصبح يطلب كفينه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بعقبي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما سيرا هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وضرب لهم مثل الحياه الدنيا كما إن انزلناه من السماء كما 119. وفلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا 110. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا 111.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 126. بئس للظالمين بدلا 127. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا 128. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهما يقا ورى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القران للناس كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا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 جَعَلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا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 109. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا 110. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أن ثانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فرتدى على اثرهما قصصا فوجد عددا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناهم اللذن علما 124. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا 125. قال إنك لن تستطيع معي صبرا 126. وكيف تصبر على ما لم تحق به خبرا 127. قال ستجدني إن شاء الله صابرا 128. صابرا ولا أتبعا وصيلك الله قال فاين اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا فانطلق حتى اذا 119. قالا خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا 110. قالا لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا 111. قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا كم طلق حتى اذا لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال الم اقل لك انك ل 126. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا 127. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها حتى إذا أتيا 117. قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا 118. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا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 وَأَنَّ الْجِدَارَ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا 117. ويشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا 118. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا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 119. وسنقول له من أمرنا يسرا 110. ثم أتبع سببا 111. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تقلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا 112. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا 113. ثم أتبع سببا 114. حتى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 124. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا 125. قال هذا رحمة من ربي 126. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعدا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 يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا 119. وفي الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا 110. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا 111. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا